بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، تصلان رحامية، تصلان رحامية، تسقى من عين آنية، تسقى من. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، لسعيها راضية، في جنة عالية، في جن. لا تسمعوا فيها لاغيه لا تسمعوا فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها سرر مرصعه فيها صور مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأنا مالق مصفف مصفوفة وزرابي مبثوثة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 وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت, الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لس إلا من توالى وكفوا إلا من فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ